بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله لو أنذلنا هذا القرآن على جبل لرأى فهو خاشعا متصدعا من خشية الله وفي الك الامثال نضربها الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من قين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كنا قد بينا في اللقاء الذي مضى أن دروس هذا العام تأخذ عنوانا وموضوعا واحدا في كل لقاء ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان يأجوج ومأجوج ونستفتح بالذي هو خير ونقول إن الله جل وعلا خلق أبان آدم ثم خلق من ضلعه حواء ثم أسكنهما جنته ثم كان ما كان من أمر آدم في قضية أكله من الشجرة فأهبط إلى الأرض عليه سلام الله ثم كانت منه ذريته ثم انتهت الذرية إلى نوح عليه السلام قال الله جل وعلا وَجْعَلِنَا ذُرِّيَّتَهُ وَهُمُ الْبَاقِينَ وأهد التاريخ وأنساب يقولون إن نوحا عليه السلام ترك أربعة من الولد ترك ساما وحاما ويافثا وكنعان أما كنعان فالمشهور أنه هو الذي أغرق في قضية الطوفان قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين بقي الثلاثة سام وحام ويافث فإن الأصلى عند كثير من أهل العلم والعلم عند الله أن جميع الخلق يلسبون إلى هؤلاء الثلاثة ذكر الله الأمم والقبائل في القرآن وقال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وذكر الله أمما وعربا بائدة قال وإلى عاد أخاهم هودا وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا وعادا وثمود إلا هما أمتان من العرب تعرف تاريخيا بالعرب البائدة ثم أمة ذكرها الله في القرآن ذكرها في الزمن القديم وذكر أنهم يبقون إلى الزمن إلى آخر الزمن هذه الأمة هي أمة يأجوج ومعجوج وأمة يأجوج ومعجوج أمتان مضرتان مفسدتان كافرتان هذا معتقد أهل السنة والجماعة سلك الله بنا وبكم سبيلهم نبدأ أولا بعقيدة النصارى في يأجوج ومعجوج النصارى اختلفوا في يأجوج ومعجوج على أقوال عدة منهم من يقول إنهم هم قوى الشرق الأربعة التي تحارب المسيحة إذا خرج ومنهم من قال إنهم هم دولة روسيا الحالية ومنهم من قال إن يأجوج دولة روسيا ومأجوج هم إيران والصين والترك ومنهم من قال غير ذلك هذه هذي من أقوال النصارى بعض النصارى يتفق مع المسلمين في أربعة أمور حول يأجوج ومأجوج يتفقون أنهم من نسل يافث ويتفقون أنهم يكونون في آخر الزمان ويتفقون أن الدجال لا يصل إليهم ويتفقون أنهم يصعون في الأرض فسادا هذا وجد بعضه في بعض معتقدات النصارى نبقى مع القرآن الذي هو نحن أصل لقاعاتنا هذه قال أصدق القائلين عند القرنين عليه السلام قال الله جل وعلا فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي بين السدين قالوا يا ذا القرنين أي هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد وافق قال ما مكنني فيه ربي خير فظاهر القرآن الذي هو واضح جلي أن هؤلاء القوم اشتكوا إلى ذا القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون مفسدون بأي طريقة قال بعض العلماء كانوا يأتون الجريمة النكرى وهي اتيان ما حرم الله من غير النساء ومنهم من قال إنهم كانوا يقتلون الناس ومنهم من قال إنهم كانوا يأكلون الناس هذه كم ثلاثة والرابع وهو الأظهر أنهم كانوا إذا جاء الربيع قدموا على تلك الديار التي اشتكى أهلها فلا يدعون شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه لا يدعون شيئا أخضر إلا ولا شيئا يابسا إلا احتملوه يعني أخذوه معهم. هذا الذي يظهر في قول الله جل وعلا إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض واختلف العلماء في هيئتهم وقد قلنا إننا نرجع أنهم من نسل يابس اختلفوا في هيئتهم نقل عن كعب الأحبار وكعب الأحبار اسمه كعب بن ماتع الحميري من يهود اليمن أسلم في زمن يمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عالما فذا ولهذا عرف بكعب الأحبار وهو ثقة فيما ينقل وقد ينقل شيئا غير صحيح لكنه يعني بخلال تتبع مروياته أنه لا يكذب هذا كان يقول أي كعب كان يقول إنه أجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف صنف كشجر الأرض كبار ضخم وصنف أربعة اذره في اربعه اذره وصنف ثلاثة اشبار منهم من هؤلاء قال منهم الصنف الثالث من يفترشون اذنا ويلتحفون الأخرى هذه الاقوال والانصاف الثلاثه تنسب الى من إلى كعب الى كعب الاحبار وقال غيره وينسب هذا لابن عباس ولا اظن يصح رفعه ينسب لابن عباس قولك لا يصح الرابع لكن تكلم الان نتكلم الان نتحدث عن المرويات المؤثره أنهم على أقسام ثلاثة منهم من كان شبرا شبرا ومنهم من كان شبرين شبرين وأطولهم ثلاثة أشبار هذه أقوال موجودة في الكتب ردها الحافظ ابن كثير ونحن مع الحافظ ابن كثير في رده إذ قال رحمه الله إن مثل هذا لا يصح والأصل أنهم بشر وهم أقرب إلى أهل تلك المناطق في هيئتهم وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة لكننا بينا تلك النقول حتى تكون على بينة من الأمر قال الله جل وعلا قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فبنى عليهم ردما هم فيه وقال ذو القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هم في الردم الآن قال بعض أهل العصر إنه لا يمكن أن يكون العصر الحديث على الناس فيه من علم وتقنية مما لا يخفى أن يكون يأجوج ومأجوج موجودين في الردم أو في السد ويغيبون عن أبصال الناس اليوم هذا وفق قول هؤلاء محال والصواب أنه غير محال لأمرين أمر نقلي وأمر عقلي أما الأمر النقلي فإن الله جل وعلا أخبر أن خروجهم لا يكون إلا في آخر الزمان قال ربنا بصورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترض الوعد الحق فهذا لا يكون إلا في آخر الزمان هذا الدليل النقلي والدليل العقلي أننا نقيس الشيء على على نقيس الشيء على نظيره فالله جل وعلا لما اشتك إليه موسى واخوه هارون ما كان من أمر بني إسرائيل وأنهم لم يقبلوا الجهاد معه قال له ربه فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين والأرض التي تهى فيها بني إسرائيل فراسخ معدودة ليزت ديار كثيرة في أرض سيناء قال لهم ربهم كانوا يمشون ليل نهار يريدون أن يخرجوا ولم يفلعوا في الخروج أربعين سنة أعجب من هذا أن يعلم أنهم أربعون سنة وهم في تلك الفراسخ يمشون ليل نهار ولا يكتب الله أن يمر عليهم أحد عابر يدلهم على الطريق فانظر كيف الله جل وعلا حجب عنهم عابر السبيب حجب عنهم الأبصار وإلا أربعون عاما يقيل أقوام في فراسخ محدودة محال أن يتصور أن هذه الديار هذه الصحراء تمكث أربعين سنة لا يمر عليها أحد في زمن كان الناس يمشون في المفاوز وفي الصحارة وفي الطرقات ويتنقلون في الديار لكن الله جل وعلا حتى يبقيهم كما هم منع أحدا أن يأتيهم ولا ريب أن الله جل وعلا على كل شيء قدير وهذا مما ينبغي أن يستصحب في كل أمر لا بد أن يستصحب في كل أمر فالله جل وعلا قد قضى وحكم أن أحدا لن يعلمهم حتى يخرجوا لأن الناس لو عليموهم لخرجوا وانتفى المقصود الإلهي وهذا محال وهنا تستصحب أمرا يزيدك يقينا بربك كل أحد من لكه الله ملكا في قديم الزمان أو في آخره كان هذا الملك مؤمنا أو كافرا قويا أو ضعيفا إلا ويقع في ملكه ما لا يريد إلا ويقع في ملكه ما لا يريد شاء أبا أيًا كانت قوته ونفوذه وحشمه وخدمه وحرصه محال أن يملك أحد حتى الرجل في بيته محال أن يعيش الرجل أربعين سنة مع أهله وزوجته وأبنائه ويقول إن لم يقع يوما في داري شيئا لا أريده معاد من الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد الله جل جلال فالله جل وعلا وحده من لا يقع في ملكه إلا ما يريد ما يريده قدرا أنا أتكلم عن القضاء الكوني ما يريده قدرا جل وعلا فلا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئته فيأجوج ومأجوج خلق من, خلق من خلق الله والذين يملؤون الأرض من غير يأجوج ومأجوج خلق من خلق, من خلق الله فهؤلاء وهؤلاء كلهم مقهورون مخلوقون محكمون لله ما كان الله جل وعلا ليمضي أمره أن يجعل هؤلاء لهم سلطان لهم سلطان على هؤلاء محال وهذا يزيدك يقينا انه لا يقع الا ما اراد الا ما اراد الله قال الله جل وعلا حتى إذا فتحت اجوج وماجوج هنا نقول مكذ هم ماكذون لكن هذا المكوث هذا الردم اخبر صلى الله عليه وسلم قال وين للعرب من شر قد اقترب فتح ليوم من الردم ياجوج وماجوج وذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا الفتح ان هذا الردم فتح لكنه ليس بالقدر الذي يستطيعون أن يخرجوا, أن يخرجوا منه فتح لكنه ليس بالقدر الذي يستطيعون أن يخرجوا منه حتى يقول القيم عليهم عودوا غدا إن شاء الله متى يقولها في اليوم الذي يسبق اليوم الذي كتب الله أن يخرجوا فيه فيعودون فيجدون الردم كما تركوه بالأمس فيحفرون فيخرجون قال أصبق القائلين حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج وهم من كل حدب ينسلون جاء في بعض الروايات أن أحدا منهم لا يموت إلا وقد رأى ألفا من ذريته إلا وقد رأى ألفا من ذريته فهم من أكثر خلق الله عددا وليس لأحد بهم قدرة فيخرجون حتى بمعتقدات النصارى يقولون ليس لأحد بهم قدرة لكن نحن نتكلم عن معتقدات النصارى من باب الاخبار العلمي وإلا ربنا يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب كذا بالقرآن وصحيح قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيخرجون عندما يخرجون يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربها فيأتي آخرهم فلا يجد في البحيرة شيء فيحله جل وعلا إلى عيسى بن مريم وكان قد نزل من السماء وقتل الدجالة أنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم قدره ولا يدان فيحرز وحرز عبادي إلى الطور فيفر عيسى بن مريم عليه السلام والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور وهؤلاء يا ذنب الله في الأرض فسادا الله كتب أن الأشياء تعلو ثم تبيت تخفض وثمت أشياء كتب الله أن تعلوها بحق وثمت أشياء كتب الله أن تعلوها بباطن لكن يجمع بينهما أن الله كتب. أنه لا أحد يبقى إلا, إلا وجهه وإلا كم منكم من تفرح يفرح قلبه وتدمع عيناه إذا رأى الكعبة زادها الله شرفا ومع ذلك سيأتي يوم في الكعبة وهي الكعبة تهدم وتقلع حجرا حجرا وينتزع ما فيها من كنوس ولا يأتي أحد يحميها أو يجد في نفسه قدرة أو بلاغا أو قوة على أن يملاها وما من أحد يريد أن يشبه أحدا بجمال إلا قال أنت مثل القمر فالقمر يخسف ثم يتوارى بالكلية وكذلك الشمس وكذلك كل مخلوقات الله بل إن رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو هو في منزلته وكمال خلقه وخلق عليه السلام يقول له ربه إنك ميت وإنهم ميتون فوسد الثرى صلوات الله وسلامه عليه فهو طيب حيا وميتا والمقصود من هذا كله أن هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا ويصلون إلى درجة في العلو لم تؤتى لأحد قبلهم ثم بماذا يهلكون بالدعاء حتى يعلم المؤمن عظيم الدعاء عند الله فإن عيسى لا يحاربهم بسيف ولا نصال ولا رمح إنما يدعو عليهم نبي الله أي عيسى فلما يدعو عليهم يبعث الله إليهم كالنغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد يفقه المؤمن من هذا شأن الدعاء عند الله تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم فإبراهيم جاء البيت وعمره ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بعد ثلاثة آلاف عام بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم أجاب الله دعوة الخليل إبراهيم ومن أحرى الناس بأن ندعو لهم من سبقنا إلى الله من المؤمنين من سبقنا إلى الله من المؤمنين من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والابناء والبنات والجيران والجارات هؤلاء أحرى وأولى أن ندعو لهم فينفعهم الله جل وعلا برحمته بدعائنا لهم لأن الله لما ذكر الأخيار سلك الله بكم سبيلهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوذ رحيم ومن أراد أن يعرف أين قدماه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأصحابه فلينظر أين قلبه من الغل على المؤمنين كلما كان الإنسان سليم الصدر لا يحمل غلا على المؤمنين كان ذلك من قرائن وبراهين أنه متبع بهدي سنة المرسلين والفيصل في هذا القرآن لأن الله قد ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار قالوا الذين تبوأوا الدار والإيمان بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ومن أولى الناس ألا نجعل في قلوبنا غلا عليهم قطعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحدتهم وموالاتهم والذود عنهم رضوان الله عليهم أجمعين بالاستثناء دين وملة وقربة لأن الله جل وعلا أكرمهم بأن أعينهم اكتحلت برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به ونصرته والمقصود أن الدعاء شأنه عظيم وقد قلت إن أولى الناس بالدعاء من سبقنا إلى الله ثم يأتي من سبقنا إلى الله هم أنفسهم منازل فحق الوالدين غيرها ثم حق الأبناء والبنات ثم حق الإخوة والأخوات ثم حق الجيران وهكذا ثم حق من لو حق خاص, خاص عليك يدعى له بالرحمة يدعى له بالمغفرة يدعى له بأن يفرج الله عنه يدعى له بما يليق به في حاله ومقامه هؤلاء يرمون أن الشاب إلى السماء فيرد الله رأس, رأس السهم أحمر فيقولون غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء فيدعو عليهم عيسى كما بينت فيأصبح بعد ذلك فرسة أي قتلى كالرجل الواحد ثم يبعث الله جل وعلا طيرا تحملهم تلقيهم في البحار فانظر على أي حال أمسوا وعلى أي حال أصبحوا والقدرة الجليلة العظيمة لا تكون إلا إلا لله ثم ينشئ الله مطرا يغسل الأرض من زهامهم ونتمهم حتى تكون موطأة أن ينزل فيها, الخليل ال... ال... ال... ينزل فيها نبي الله عيسى بن مريم فينزل عيسى بن مريم والمؤمنون الذين معه ويكون ذلك إيذانا بأشراط الساعة الكبرى لأن ليس بعد ذلك إلا موت عيسى وطنوع الشمس من مغربها وخروج الدابة حتى يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ فينفخ قال أصدق القائلين ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله دعان الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبه وإحسنه هذا ما تيسر إراده والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون